إن الذين كفروا عندك أو كسن أب كفركني مثلا نبوته في صلى الله عليه وسلم إنكارك لغنبرين يوي إشجيه وشفلا وشعياش ملحدة شرك سكهاب وماتوا وهم كفار ومرن السر كفرخو أولائك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أب تصل عمت الخدي وملائكته وخلك خرج دل سروهم أبا خرج دل عنتولي لعنت شيا دير ما خدي